فاما من أ ُ و ت ي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها د ا ل ي ة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم, بما أسلفتم في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة و أ م ا من أ و ت ي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه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 وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم